ا كنتم في ريب من البعث ف إ ن ا خلقناكم من تراب ثم من ن ط ف ة ثم من ع ل ق ة ثم من م ض و ة م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا ومن الناس ان ا ل ه ل ي ح ل ى ن ي ن ت ي م اجل ي ه ل ان ي ن ا ل ان ينتهي من اجل ي ن ه ي م ا ل ان ي ا ل ان ينتهي من اجل ان ي ن م ا ل ان ي ن ت من اجل ا ب م اجل ان ي ن ت م ل ان ت ي م اجل ان ت ي من اجل ن ا ل ه ل ي ن ت ه ل ا ي ن ت ه م ل ا م ل ان ي ن ت من ا ل ان ي ن من ا ن ي م ن الناس من يعبد الله على حرف ف إ ن ط ا ب ه خير اطمان به و إ ن اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو ا ل ظ ل ا ل البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إ ن الله يدخل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر إ ن الله يفعل ما يريد من كان يظن أ ن لن ينصره الله في الدين يَا وَلَا ل آخِرَةِ ف م د د و س ب ب ل ع ه النابلسي م س ب ب ل م ثُمَّ ا ء ل ق ع ف للعلوم ي ظ ر ه يُذْهِبَنَّ ك ا يَغِيمٌ و ك ذ ل ك أ ا س ل ن ا ه آ ي ا ه وأن الله يهدي م ن إن الذين ن يريد آ م و ا و ا ل ذ ي ن ه النابلسي د و و ا ا و م ج و ا ل ذ ن إن أشركوا ا ل ل ه ي ف ص ل بينهم ي و م ا ل ق ي ا م ة إن الله على كل شيء شديد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 وَإِخْرُجُوا م ن مِنْ غَمِّنْ ه ا ع ي د و ا فِيهَا و ذ و و ق ا ع ه ا ب ا ل ح ر ي ق إ ن ا ل ل س ي د خ للعلوم ا ذ ي ن آ م الاسلاميه ص ل ت جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها لنهار <وحالوه>. موسوعه النابلسي ن ه م ف ه وهدوا ا حديد إ للعلوم ى ا الاسلاميه د د إن الذين كفروا ي و و ص عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه ب إ ل ح ا د ب غ ل م نذقه من عذاب اليم و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا وطهج بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في ح ا ب ل ح ج ياتونك رجالا وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا ت ف ت ه م وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و أ ح ل ت لكم الانعام إ ل ا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان تحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب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 ب ه ي موسوعه ة النابلسي م ن إذا ل ل ه و ج ل ت ق ل و ب ه م و ا ل ص ا ب ر ي ن ع ل ى م ا موسوعه م م ا رزقناهم ي ن والبدن النابلسي ع ل ل ه ل و م الاسلاميه ه ا صواب ف ك لن م ه ا وأطعموا القانع كذلك سخرناها لكم لعلكم لن ينال الله ن ح و م ه ا ولا دماؤها فَذَلِكَ الَّذِينَ أُذِنَ لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى الْمُحْسِنِينَ اللَّهَ عن إن اللَّهَ لَا كُلَّ لِلَّذِينَ هَدَاكُمْ كَفُورٌ سَخَّرَهَا وَبَشِّرِ مَا يُدَافِعُ آمَنُوا خَوَّانٍ يُحِبُ إِنَّ عَنِ إِنَّ「私の ن ب 出は何でもいいです」 انهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق الله أ ن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله دفاع بعضهم الناس ببعض ل ه د م ص و ا م ع و ب ي ع ه النابلسي ر ه ا للعلوم الاسلاميه في الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وان يكذبوك فقد كذبت ْ قبلهم َُْ قوم َُْ نوح ٍُ وعزو ََ وثمود ُ وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير فكاي من ق ر ي ة اهلكناها وهي ظالمه فهي خ ا و ي ة ع ل ى ع ر و ش ه ا و بين اوقصرين مشيد افلام يسيرو في ا ل أ ر و ف ا ت ا كونالا هم قلوبو يعقلون بها اواذا نويس م ع ر و نبيها فان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 فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله باياته والله عليم حكيم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 وإنه ا ل ح ق م ن ربك ف ي ؤ م و ا وإن الله ل ه ا د ا ل ذ ي ن آمنوا إلى صراط م س ت ق ي يزال ي م ولا ل ا ذ ن كفروا في مرية م و س و ي ه ا ل ن ا ب يوم ع ق ي م ا ل م ل ك ي و م ئ ذ ل ل ه ي ح ك م ب ي ن ه م ف ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت في ج ن ا ت النعيم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 موسوعه ا ل أ ن ا ل ل ه س ي للعلوم أ ن ا تدعون من دونه هو من ا ل ب ا ط ل وأن م ا تدعون م ن د و ن ه هو وأن الباطل الله ه و ا ل ع ل ي ا ل ك ب ي ر تر ألم أ ن ا ل ل ه أ ن ز ل من ا ل س م ماء ا ء ف ت ص ب ع ل ض م خ ض ر إن ا ل ل لطيف خبير له ه خبير م ا في ا ل س م ا و و ا ت م ا ف ي لغض وإن الله ل ه و ا ل غ ن ي ا ل ح م ي د أ ل م تر أن الله س ي ا ل أ ر ض و ا ل ف ل ك تجري في البحر في بأمره و ي م س ك ا ل س م ا ء تقع ع ل ى ا ل إلا أ ر ض إ ب م ي ه م و ه و الذي أ ح ي ا ك يميتكم ثم يحييكم م ثم ثم إن ل إ ن س ا ن ل س ي ل ل ك ل أ م ة ج ع ل ن ا من س ك ن ه م ن ا س ك و ه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 يكادون ي س ق و ن بالذين يتلون عليهم آ ي ا ت ن ا قل ف أ ن ب ئ ك م بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصيب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 م و س ي ع ل م م ا ب ي ن أيديهم م و ا خ ل ف ه م و إ ل ى ا ل ل ه ت ع ل أ م و ر ي ا أ ي ل ا س ل ا م ي و ا اركعوا س م ا و الله ا ا ل ح و ن وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله أ ب ي ك م